والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد المكتبه الثانيه من مناصب الدين مرتبه الايمان وهو ب 70 شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأبنىها إماقة الأدى على الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان أعم من الإسلام فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنة بالإيمان وعم من جهه نفسه خاص من جهه اهله وان كان لا يكون العبد مسلما الا في شيء من الدين والايمان في اللغه التصديق قال الله تعالى على رساله اخوه يوسف وانت لي مؤمن اي اي دي مؤمن وين قال السنه والجماعه الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوار يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والايمان لا بد فيه من النطق من الاسنان واللسان وصدق القلب لا بد من ان يكون ما يمسك به الانسان باللسان مع تجدده بقلبه وان كان كايمان الملائكه الذين قال الله عنهم يقولون بأنجنتهم ما ليس في قلوبهم ولا يكفي القول باللشان والاعتقاد في القلب أن لا بد من العمل والجوائب لا بد من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات كلها من الإيمان الإيمان a rëka nesù. Og ma dhýnë at nëbië salli allah alぎ slëm a rëka nere unerm propri Deep Sh susceptible a nëbië explicitë alë anë ti ëmëni búel igo kwama æhë kle. worku tinhy, seot�ell tinh ve script2 verted olë nyho ndake يؤمن بالقادر الخالد هو شغله وله شعر نحو 70 شعره او او جمع عمره 60 شعره روايتان وبيع ما بين 3 الى 9 ايضافه 3 الى 12 وما بين ثلاثة عشر إلى تفعة عشر وإذا قال بره ما بين الثلاثة إلى التشعر هذه شعر الإيمان سبع وسبعون أو ببعو سبعون فأعلاها قول لا إله إلا الله فيرأس الإسلام فيرأس الإيمان وَهِيَرُكُنُ الأُولَّ من أركان الإسلام عركان الإيمان و أركان الإيمان، رُكُن الأولى و لُقِنُ الشهادتي شهادة، أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله وأركان الإيمان، أن تؤمن بالله و مقتبرا إيمان بالله و الشهادة أن لا إله إلا الله كلمة cuántIL يا اعلى هذه الشعب ويقاول لا اله الا الله واغناها يناطب الاذى عن الطريق وعن شان يناطب الاداء ازاله الاذى عن الطريق والاذى كل ما يؤذي الناس في شوق القاذورات ونحوها هذا كذلك من الايمان يجاري امر سيدنا وازع هذا الاداء هو احد الطريقه من هذا دليل على ايمانه وهذا فعل في ابتغاء تقلى عن الفتنه شغل. والحياء شعبه من الايمان وهذا حقيقه حقيقه والحياء فضله تقول له يدعوه الله تعالى في الانسان ان يحمله على فعل الطاعات وترك المحرمات والحياء المحمود والذي يحمل صاحبه على فعل الخير ويبعده عن الشر من حياته الرياضه عن الانسان من فعله الهائل وقلم العلم والسؤال عن الدين هذا هو الحياء المذموم هذا هو الحياء المذموم وكتبوا الايمان الكثيره جمعها الامام البيهقي جمعها البيهقي في كتاب شعب الايمان وهو مختصر مطلوب الناس فهذا هذه الشعب قوله اعلاها قول لا اله الا الله يدل على القول وهذا لها ايمانه في الاذى عن الطريق يدل على الفعل والحياء شعبه الايمان يدل على الاعتقاد لان الايمان قول وفعل واعتقاد والإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنا فيراد بالإيمان الأعمال الباطنة فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة أما إذا ذكر كل واحد منهما على حدة فإنه يدخل فيه الآخر من الخروجه الاخر هذا يقول اهل العلم عن الاسلام والايمان الى تجمع افتراق فاذا افتراقا ايكمع هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين